ونستعيد به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيرات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهدد ومن يضلل فأنتجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُم من نفس واحدة وَخَلَقَ منها زوجها وبس منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعوذ بالله من الضلال وأهله عباد الله إن الله عز وجل خلق الإنسان وأعمره وأسكنه الأرض ما خلقه سدف بل خلقه لغاية ولهدف وأجرى له الأقدار وسبب له الأسباب لها أمره بأوامر ونهاه عن نواهي طلب منه العبادة ووعده بالجنة والمسوبة ثم أجرى أمره كله في دنياه على الابتلاء وعلى الامتحان فلا بشيء قد راه الله عز وجل للإنسان في الأرض سواء كان الخير أو شر إلا والمقصد منه الامتحان والابتلاء قال سبحانه ونملوكم بالشر والخير فتنة أي امتحاناً لكم وابتلاءاً لكم فمن الناس من هو مفتوه في الخير ومنهم من فتن بالشرب ثم قبر له أقدارا وجعل لها أسبابا ولن ينقلع الإنسان من هذه الأقدار طرف تعيد ولن يحصل لها أبدا إلا بدلك الأسباب ثم جعل له أعداءا وهم كسر فالنس والهوى والولد والزوج كل هذه مع الاموال اعباء لك فتنة تفتن بها من يكون لك عدو ومنهم من يقول لك ادعو ومن من يقول لك معين فالمال قد يقول فتنة وقد يقول نعمه ينعم الله بها عليك لتصل بها الى الدرجات وكذلك الولد والزوج والمال والنفس التي بين جنبيك قد تكون عدوة لك لكن الله عز وجل جعل على مروس هذه الأعداء عدو أعظم لا تفسد أو لا تفسد هذه الأعداء بك إلا من وراء ذلك العدو عدو عظيم لكنه خفي أعطاه الله عز وجل من القدرات أنك لا ترى بينما هو يراك إنه يراكم هو ذريته من حيثه لا ترونه فمع أنك لا ترى إلا أنه يراك ملكه الله من أصل قصير منك بدل سلم سلم اما يفز يفز الا وهو القلب ماذاك الله من قلبك فان كان يرك هو وقريبه من حيث لا دعونه فمع ذلك يصل الى اعماق قلبك لذلك الله عز وجل في اخر سوره الكتاب قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس نعم إنه الشيطان عدو كاللوّن عدو كاللدود عدو لا يمن ولا يكف ولا يلئس ولا يتعر بل دائماً للحاح والإصرار للوصول إلى ما يريده منك غفل كثير من الناس عن ذلك العدو وجعل عدوه من يلافسه في المال أو من يعاديه في الأطيان أو من يحيك له البكائد واعلم أنه ما حاجى إليك إلا بمكر من الشيطان غفل الكثير عن ذلك العدو سإذا به يبدع بين أمهورنا لسيما إن كنا في زمان كثرت فيه الفتن وتلك أرض خصبة لشيطان ليرقع فيه من أحلت الفتن كانت الأرض خصبة جيدة لينبت فيها سرع ذلك الشيطان ينزو بين الصدور يفتن بين الأخي وأخيه يفرق بين الزوج وزوجه قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان, إن الشيطان ينزغ بيته ينزغ بين صدورهم فتراهم في الصفص مستوون لكن القلوب شتالا يجبع بيننا الشيطان عدو بل هو العدو الأول ولا ينخرع عدو لك من إمرته فهم تاربا تحت قيادته جند جلنهم ليطوموا بمثل ما أراد إن لم يجد الرسول إليك طريقة بذلك إيها الحبيب سأقف معكم وقفات تطول مع ذلك العدو عدو العداؤه أبدي فعداؤه نصب يوم خلق آدم من بشر عليه السلام أمر إبليس بالسجود له فهب لا لكون آدم عليه السلام إبليس معمور للسجود له تعظيما له بل تعظيما لخلق الله فيه ايظاهر فوق الملائكه اني خالق بشر من طين ذلك الخلق الجديد ادم عليه السلام ابليس ابى ان يسجد له قال باسجد لمن اسجد لبشر خلقته من طين استكبارا واستعلاء الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين إلا إبليس كان من الجد ففسق عن أمر ربه أبتت تخذونه وسر يده وهم لكم عدو ليس لصالبين أبا عناوه قديم يوم خلق آدم عليه السلام بدأت العناوة أب السجود لا بالبشر مع أن الشيطان أوجر كما أن آدم أبت للبشر فهذا لما السجود لذلك. بدأ مع ذلك أن يجيد المكائن لذلك الخلق الجديد. استكباراً لانكساراً لله عز وجد. ثم استمر هذا العباء وهو باقي أزعي إلى يوم القيامة. فقام زردي اليوم يبعثون قال فانك من المنظرين باق الى يوم القيامه قال فبئني ارويتني لا زينا في الارض ولا اخري الا عبادك منهم المخلصين قال فبعزتك لهم ويدهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اغض على نفسه العبد أنه بعد أن أخذ العهد من ربه أنه باق إلى يوم القيامة سيعقف على إغواء هذا الخلق الجديد وذريته من بعده فعدائه قديم أزلي وهو باق إلى يوم القيامة ومع ذلك حزم الله عسى وشد من عدائه في كثير من مواطن في كتابه وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا اطواء الشيطان انه لكم عدو مبين وقال سبحانه الا ما عهد اليكم يا الذي ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان هذا صراط وقال الله عز وجل لجميع الخلق يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وحذر يعقوب ابنه يوزف من الشيطان أن يوقع بينه وعين إخوته فقال يا بني لا تقصص روياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للانسان ان الشيطان للانسان عدو مبين وطالب موسى عليه السلام بعد ان قتل الرجل الذي كان يحارب رجلا من شيعته قال انه من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين فمع كون عداؤه لك بينه واضحه فالله عز وجل جد لنا إلا وأننا نقع في شراكه ونقع تحت إموته. وقد يجددنا إبليس في يوم من الأيام أن نكون جنداً من جندي. إبليس عدده يبين الواضح. لا يخفى على ذي قصيراً. لذلك أيها الحبيب. أبيب أبيب أبيب. جعل إبليس منك غرضاً وهدفاً. جعل ذك له من نفسك أنه هدفاً يريد الوصول إليه ومن الحكم. بل ومن الفطنة إذا ما أراد العبد أن يقوم بشيء ألا يجعل الهدف من هذا الأمر الكمال بحسن لا يجعل الهدف الوحيد هو الكمال بحسن فربما تسعى إلى تحقيق هدف اياً كانه فتعد العدة وترسم الخطط لتصل إلى الكمال منه فلا يقدر لك وعندها تفقده بالكنية لكن إبليس علم هذا الزم فجعل هدفه الأكبر منك أمره لكنه تدرج فيه لم يحصل الكمال فلا يفقد ما هو دوله فجعل أهدافه منك كثيرة أحصاها أهل العلم في ستة أبوال قال ابن رحمه الله ومراد إبليس من بني آدم أمور شد مجمور أمرها في ستة أبوال لا تجد شيئا أراده إبليس منه إلا ويندرج تحت واحدة منه أول شيء يريده إبليس من بني آدم الكفر والشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان نكفر فلما كفر قال إني بريك منك. فالأول شيء يريده الشيطان من بني آدم الكفر بالله عز وجل. ليكون المراد منه من ذلك العبدان يصل إلى ما وصل إلي ليكون له رفيقاً في جهنم فالله عز وجل وعده قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء, جزاء فغفوراً فهو يريد بمن آدم جميعاً أن يكونوا مفقاءه في جهنم وما سلم من البشرية أحد أبداً من مكر إبليس نعم. نعم أقولها واعني ما سلم أحد من بني آدم قبل من كيد إبليس فقرأ آدم من الجنة بكيد إبليس أكل من الشجرة وهو منهي عن من ذكر ومعه أم لاحوان قتل ابنه أخاه وقرأ ذلك بمكر من إبليس إبراهيم أداه إبليس ليفتياطه كفرد الزبح الولد وهو مقور من تبلدان عز وجل قال أدى زبح ذلك الولد وأنت تمنيته على كبر أو أداك على كبر لرؤيا رأيتها وقد تكون رضاس أحلام أو قد تكون من بكر الشيطان قال اذهب عدو الله فوالذي نفسي بيديه ما أنت إلا إبليس أتى للولد ليزيحه عن طاعة أبي وأتى للأم لترحم الولد من طاعة الوال في أمر الله عز وجل أتى لموسى عليه السلام فقدر فقال إنه من عمل شيطان إنه عدو مكلم بي أتى ليوسف فارطع بينه وبيني فتير قد أحسن به إذا خرجني من السجن وجاء أبيكم من البدو بعد أن نزم الشيطان بيني وبيني حذر يحقون يوسف عليه السلام بكرى الشيطان والدين. اتى لمحمد صلى الله وسلم عنه. فكما عندك قالي عن نبي هريرة الله. قال قال صلى الله عليه وسلم. اتى لدي عفريد من الجن البارك. يريد ان يقطع علي صلى الله. فبكّنني الله منه فاخذت وأردت أن أربطه إلى ثارية من سوال المسجد حتى أن ترونه جميعاً لكني تذكرت قول أخي سليمان رب هملي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي فقشيت أن نناسعه فيه فترعت أدى لأصحاب المصدفى صلى الله عليه وسلم فوقع فيما بينهما وقع بل أدى إليهم ليوقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فكما في الصحيحة عن صفيرها رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان صلى الله عليه وسلم في معتكفه فأتيته أذوع فلما اتهيت قمت بأنطلب بي إلى بيتي فقام ليطلبني صلى الله عليه وسلم وكان بيتها في بيت وسابة بن زين قال فمر علينا رجلين من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله رأي النبي صلى الله عليه وسلم اسرع قال على اسرعه. انها صفية. قال افيك يا رسول الله. قال ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. واني خشيت ان يلقي في رريكما شيئا او في نفسكما شيئا. الشيطان ما سلم له لا البيان ولا الرسل بل ولا أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم أعني من المكرم والرغواء وإن لم يقوى بأمره وإن لم يقع في شركه نعم إن الأنبياء والرسل معصمون لكن الشيطان مع علمه أنهم معصمون لم يأس إن ينال منهم ولو القهيل ولو القهيل فلا تظن أنك في مدمر ولا في سلامه من مكر ابليس قط مهما وصلت في الدقه ومهما قضيت من الرضا فابليس يريد وقع عذبك ولو دهل منك القليل اجي يا احمد رحم الله احمد امام اهل السنه ادعو على الكرش النمر قال يا احمد قرفت انا في دنيا وإنفدتنا يوم فلا وصول إليك يا أحمد مت يهديا فإنه خير الهديان يا أحمد مبنص عاديا فإنه خير الهديان وهو يقول لا لا لا وابنه عند رأسه يقول يا أبدي قل لا إله إلا الله فلما أفرق من السكعات وابنه عند رأسه يبكي ويقول يا أبدي أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا يا إمام أهل السنة تقول لا للا إله إلا الله يقول يا ابن يمنك وأحدثه بل جاءني شيطان عن يميني وشيطان عن يساني. وهذا يقول يا أحمد من نصرديا فإنه خير الذي عنه يقول يا أحمد نت يوريا فإنه خير الذي عنه تظن أنك في من كان له الذين يسيرون إلا في وقت كان أمة وحدة مدافع عن هذا الدين وإبليس ما يبس منه وإبليس ما أظن أنه بل يبديه وهو في فرش الموت يريد أن تحصل منه هارة ملايف ألا وهي الكفة مت يهودياً مطلصانياً الكفة أو الغاية يريدها الإبليس من بني العدد فإن حققها وحصلها اطمأن منه القرد وسكنت منه الجوائح وضرت بها عينه فذلك أحظم المنع وإن لم يكن أرادك في الباب السادي أهلا وهي الببعة والببعة أفضل على الدين من الكفر فأهل الببعة يأتونها أو يأتون بها ويدعون أنها من الدين والدين منهم راضم معاكي. فالله عز وجل قد أكمل الدين وأكمل قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نرمدي وأرضيكم لكم الإسلام فالدين كامل بكمال الله له وبإتمام الله له وبدبلغ محمد صلى الله عليه وسلم ما درك الله عز وجل لحقير صاحب بدا أن يكمل في الدين ما قد قصر فالهو كابلاً وتعالي البدعة أخضر على الدين من الكفر والشرق فأهد البدعة يزعمون أن بدعتهم دين يريدون أن يدخلوها في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم ترى منهم ومن بلعتهم ومما يدينون أنه دين قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عادشة من أحدث في أمرنا ما ليس من فهو. وقال صلى الله عليه وسلم يزاد قوم عن حوض يوم القيامه هو صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول امتي امتي فيجيبه المجيب انك لا تدري ما يحدث بعد ادخلوا في دين ما ليس مني وكثير ما يجيب لو اظهر اصحاب البدع من عندي ثم يتقلدها هو في نفسه فيظهر حسنا خلق وحسنا تعاون فإذا بالناس يقتدون به في بلعته وهو أولهم في المحشر إلى النار وهم من خلفهم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حزن فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم التيابة ومن سن في الإسلام سنة زيئة فله وسنها وسن من عمل بها إلى يوم التيابة والسنة أي أن تكون لذلك سنب من بعدك ولا يقصد بالسنة ذلك الحديث سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فالمن أحدث في ذلك الأمر شهيء فالنسن الناس به من بعده وظنه الدين فالبدعة أفضل وعلى الدين من الكفر والشكر والشيطان يريدك في هذا الباب فإن كنتك الذي سببك فأطعته جنّا كأنّا وهو جنّاً له فكنتم عوناً له على ما يريد وكنتم سنناً له في مطلبك ومقتلاء وأولئك الذين قال الله عز وجل فيه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطناً من سوى الجن فكما ذنّا الجن شياطين منه ينكرون ببني آدم إلا وأنهم استطاعوا أن يجندوا من بني جلدتنا شمد لهم يفعلون بفعله وهم أخطر على بني آدم من شياطين الجن نعم إن شياطين الإنس أخطر على بني آدم من شياطين الجن فالشيطان الجن لك أسلحة كسيرة تستطيع أن تتغذب بها علي سنرينها إن شاء الله تعالى ومن هذه الأسلحة قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيل يفر منك الشيطان ويأذب بكاذبة لكن شيطيت الإنس وإن تذبت عليه من القرآن الكاملة يصبه ماتلزا في مكانه فإذا ما انتهيتا قال انتهيت قم بنا إلى مكان ينهوك به إما إلى ملحى أو مسرح أو إلى غير ذلك مما يُعصى الله عز وجل نعم إنه لم يتجمره قول الله عز وجل وإن لو كعليه من قرآن لم يقف عند آية عزاب ولا عند آية وعيد ولا عند آية طرهيب ولا طرهيب فالقلب مغلق محتم أفل يتدرقنا القرآن أم على قلوبك الثاني لو ضربت القلب بكل قارب هل يفتح مغلق تقرأ علينا القرآن في كل وقت ولا نقشع ولا ننبع ولو مع آية المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم الواحد منهم بآية طوال الليل يُردد لما فيها بمنعبر وهي تنفر وأنه يحوض في الصلاة فيبتع في القرآن فيغتبه في كثرة للحلاوة وما لا نحن فإلى الله المشكلة الكفر والشرك أو البدعم فإن حصل فتاك منتهى مبتغاه منك وإذن طلبك في الله سالس في الكبيرة أن يوقعك في الكبيرة أنظر إلى ذلك التمرج في الهدف قلت لك ما جعل هدفه منك الكمال فإن فقدك فيه فقدك بالكلية بل جعل له هدف أعلى واسم فإن لم يحصله افتغاك في الأرض ثم الأدنى ثم الأدنى ولا يمذل ولا يهلس يحصل المنفى ولا بالفعل. ان سرمت من الكفر ونجاك الله وكذب لك كلمة التوحيي وأن تكون من أهديها طلبك في البدع فإن جود طلبك في الكبيرة ويسر لك الأمرأة وزين لك شنها وزخرفها لك ونخذ بيديك لتقع فيها. والكذب والغيبة والنميمة والزنة والشرب الخمر, الخمر كل هذه كبائر لعقوب الوالدين او للسور من هذه الامور يريدك ان تقع فيها موحد بالله عز وجل نعم ويقع فيها يقول في مطلع صفوف نعم ويقع فيها حافظا لكتاب الله نعم ويقع فيها لمكر من الشيط فإذا يكون طلبك في الصغيرة، وهي أفضل عليك من الكبيرة فقد تخشى عيول الناس ويتراقبك من الوقوع في الكبيرة لكن الصغيرة قد يكون الناس اعتادوا عليها وليس المزداد ذلك الذي يتهاول بالكبيرة إلا كما قال صلى الله عليه وسلم كمثل قوم كانوا في صحران فأرادوا أن ينضجوا طبيقهم فقام هذا فأتى بعود وهذا بعود وذات بعود فانضجوا طبيقه فأكلوا وشيروا لا تستحفرن صغائر الأمور قد تنظر الى الزمد صغير في عينك بغش قليل عدم اظهار بعيب البناء قد النبيع قول بفحشاء قليل زلة عسانه قد تنظر اليها على لكنها ما اجتمعت على العبد أهلكت قال صلى الله عليه وسلم أن نضرون من المفلس قيل يا رسول الله المفلس فينا من لا درعب له ولا متاع قال لكن المفلس يوم الثيامة رجل أنا بصلاة وصلاة وذكاة وحج وحزنان كجبال كهام لكنه أنه وغض صلى الله عليه هذا وسب هذا وقال فهذا يدخل من حسناته فإذا ما فنيت حسناته أخذ من سيداته فطلحت عليه فطلحت في الموت أمور صلاة ظلم يسير تجاوز في قول في عرض بعض المسلمين قد تنظر مني على أنه صبيح. لكنه مرحل كل ذنوب ومثنياً لها بين يليل العسل والشعيف تحزروا من كل مدى سبب فإن لم يحصلك الشيطان في ذلك الباب امتغارك في الباب الخالص وهو من أخطر الأبواب على الصادقين وعلى المخلصين فهو قد استثنى من العباد يشبعين المخلصين منه وفي القرآن المخلصين فالمخلصين الذين أخلصوا لله عز وجد في العباد والمخلصين الذين خلصوا من شراحيه بيس ومن ذلك الباب هو باب مباح نعم نعم ديها الأحبة أن تتسرف في المباح الطعام المباح والشراب المباح والمسجر المباح والسيارة المباح والزوج على سنة الله على كتاب الله وسنة رسوله مباح لكن المصراف فيها باب من أبواب إبريس بل قد تصل فيه الى ما لم يصل غيرك من الهوام السابقة من القرب من الشيطان نعم النبسير في هذه الاشياء والاسرافتية يوصلك من القرب من الشيطان ما لم يصل اليه من قد سرقت قال, قال الله عز وجل إن المبزلين كانوا إخوان الشياطين تكون للشيطان رفيق تكون للشيطان نزبا بينك وميدا بالتمثير في المباعة لا بالوقوع في الزم والكبيرة والشرك والكفر بل بالوقوع في المباعة ولا ادعو بذلك الى التقشف بل ادعو الى الاعتدال الذي الوسط وامتنا امة وسط كما قال الله عز وجل فالاعتلال في كل شيء هو أعظمه فلم تجد خصمة أمل الله عز وجد بها أو امتنحها الناس فيما بينهم إلا هي وسط بين خصتين كلاهما مزمون فإن ضبط إلى الكون وجدته بين خصتين كلاهما مزمون إما الشفح والبخ أو الإصراف والتبزير وكلاهما مزمون إذا ما نظرت إلى الشجاعة وجدتها بين خسلتين مظلومتين إما الإعجاب والخوف والجب وهو مظلوم أو التهور والإصراع بنود حكمة وهو مظلوم إذا ما نظرت إلى أيام ستجده بين خسلتين ملاهما مظلوم وهو تبسط بيهم لذلك الاعتنال في كل شيء الاعتدال في كل شيء. وأما بنعمة ربك تحدث. لكن معتدلاً. لا إصراف ولا تكسير. لا تحور ولا إحجام. تكون معتدلاً في كل شيء. تسلم والشيطان له في ذلك نزلات الفقر. يأتي الى رجل بذلك في الوضوع. اما ان يجع يرعى منه اقداماً ونشاطاً وحيوية. وإن ما ترى منه تكاسلاً وتخازلاً فيأتيه من أيهن أو من تملي حديث إن وجد فيه همة عالية جعله يوسوس في الوضوء لم تصل الله إلى ذلك المكان أو لم تحسن الوضوء فتجده يعيده ويعيده مرة ومرة وإن وجد منه تكاسلاً وقع في قوله صلى الله عليه وسلم أسبر الوضوء ويل للأعقاب من الضرب أهل الأضاءة طراه يجد إلى مزعى من قبل العلم فإن وجل به تكاسلا أقعده فلا يتعلم ما نغل له عن علمه أو ما نتقوم حالاته إلا به فيترك العلم للجميع فلا يجلس إلى قول الله ولا إلى قول رسوله وكما بوم أهل العلم أبوابا منه باغ ما لا غنى للمسلم عن علمه. او ما لا يزع المسلم جهلك. لا يذيب بك المجال هذه يجب على كل مسلم ان يتعلمك. كيف يصنه? كيف يستقيم في عبادته? كيف يصح صومه? ما هي مطلعة الصوم? وما هي مفسداته? الحج وما فيه? كل هذه الأمور يجب على كل مسلم ذكر كان او ان كان كبيرا او صغيرا ما كان يجب عليه ان يتعلم فان وجد منهم تكاسل اقعده عن هذا الامر وان وجد منه نشاطا ولاقازا جعله ينصب للعالم اله فالحلال ما احله والحرام ما حرم لا يقف عند قول لله ولا قول لرسوله بين حلال العالم والحرام حرام العالم فينصب الى في اله في كل الأمور تجد الشيطان فيها في أثى الباب نزارات إما يخذ بك في الإفراط والطفين الباب السادس والأخير تقديم المفروض على القاضل نقف معه بعد جمس من استراحة أقول قولي هذا واستغفر الله لي وإذا استغفر الحمد لله تعالى نحمده ونستعيد به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى المشعور ينفسنا من سيدات عمادنا أما بعد تقديم المغضول على الفاطر إن الله عز وجل أمرنا بعبادات وجعلها متفاوتا فمن العبادات ما هو مغضب ذاته كالصوم والصلاة والزكاة والحق والجهاد وغيره ومن العبادات ما هو الوحن؟ كترك المحرمات مدى طرفتها لله عز وجل؟ كانت عبادة مدى طرفتها لله عز وجل؟ كانت عبادة وكذلك الواجب عليك مدى اتيته, أتيته. تبدقي وجه الله عز وجل؟ كانت عبادة كالطعم مسلا والإفاق على الناس هو واجب عليك يجب على المسلم أن يضعن نفسهم لا تستقيم به حياته لكنك قد لا كن ولا تجسن نية في ذلك البلد فما يكون لك منها إلا أن تضعن ذلك البلد لكن مدى صححت نية وطوى امتدى أنك لا كن لتستقيم صحتك على العبادة كان الطعب العبادة كذلك نفاق على الزوج وعلى الولد وغير هذه الأمور في ذاتها ليست بعبادة لكن بتصحيح النية فيها تكون عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم فلوان يأتي أحدكم أهلا قالوا يا رسول قال نعم يعف نفسه ويعف زوجه وغيرها من الأمور تكون عبادة ما تستطابت النية وجعل الله عز وجل تفاوت بين العبادة بالمحتوم فعبادة بالبلد وعبادة باللزان وعبادة بالقلب وعبادة عبادات قد تجتمع فيها بعض هذه الأشياء كالصلاة مسلا تجتمع فيها اللزان مع القلب مع المدل الجوائق والحجب تجتمع فيها عبادة البلد وعبادة المأل وعبادة اللزان وعبادة القلب وقد يقول من هذه العبادات عبادات لسانية فقط كان لسان مسلاً وإن كان ذكر ل... مسلاً وإن كان يجب عليك أن تصلح لرقل هذه عبادات وجعل الله عز وجل هذا التفاوت لأن الناس متفاوتون فمنهم من يستطيع أن يقوم بعبادة البدن فعس ما عندهما؟ يقوى على عبادات الألمان كالحج والجهد وغيره؟ ومنهم أن يستطيعوا على عبادة الجوالح ومعها الرسال والقلب لكن لا يستطيع كل الناس لأن يقوموا بكل العبادات بل إلا الله عز وجل جعل التفاوض في العبادة المحدة كالصلاة مسلم فمن الناس من تشف عليهم الصلاة طائمة ولا تصح منهم إلا طائمة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة إلا طائمة ماذا قدر الاستطاع ما على ذلك؟ إن استطعت على أداء الصلاة القائمة لتقبل منك جالس. اطلاقا اعني صلاة الفور. لا صلاة النافذة. فصلاة النافذة تجوزه وإن كنت قادرا على اكيام. ومن الناس من تقبل منه الصلاة وهو جالس او على جنبه او من يمامل الصلاة على قلبه. ذلك تفاول في عبادة واحدة. لذلك حذر الله العلم من ذلك البهد. تقديم الفاطل على المفضول. تقديم المفضول على الفاطل. ان تجعل شغلك الشاغل القليل من الدين. ان ترضى بالقليل والراضي بالدون دنيل. الراضي بالقليل قليلا قليلا تسوبة. كان اصحاب المصدفى صلى الله عليه وسلم كثيرا. ما يسعرون المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال يا حبيب الله بأس أي الأعمال يا ظلم أولئك أطوال عدت إمامهم فعزوا في العمل طلباً يعلوه في الأجل. لكن للشيطان في هذا الأمر له في ذلك الأمر مدافذ رديك بالقديم تضرط تستد... ت... من الصلاة بالفرق وتضرط من السكات بالفرق وتضرط من الصيام بالفرق وتضرط من الحج بالفرق والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا في كل باب من هذه الأقوام مجالات واسعة من ضمن الإزلة عشر تركعة اليوم والليل طبنت له بينا في الجنة. طبطنت له الجنة. وصوما صام يوما في سبيل الله بعد الله بينا وبين الله. سبعين قريبة. تانعوا بين الحج والعمرح فإنهما ينفيها للفقر. والسنوب كما تنفي النار خلصا الحديد الصلاة إلى الصلاة. الجمعة إلى الجمعة. رمضان إلى رمضان. والعمرة إلى العمر. فالفراج لما بيناه لذا بيشت ليس للحج الممرور جذاء الا الجنة. من ذهب الى الحج الممرور. وما يدريك انه الممرور من حجك لتجنفدك. من اكتفى بالفرض مدى ترمب الغلال فيها. فكما قال صلى الله عليه وسلم فان كان في صلاته قزور اخذ من النافلة فجمرت به. للشيطان في ذلك الباب مداخل. منها. واعلمنا أن هذا الباب خاص بالمخصيط أو المخصيط سلموا بكل هذه الأبواب ولم يقضى لإبليس منهم إلا القدير وهو لا ييأس أن يصل إليك وهو لا يبن أن يبن منك وإن سلمت منهم في كل هذه الأبواب طلبك في هذا الباب عبد الله ذلك عدوك عدوك الأول عدوك اللدود ما من شرٍ في الارض الا وهو اصطر. هم يستقون من نبعه. فاحزره. مدى سلمت من كيبه سلمت. مدى سلمت من كيبه سلمت. مدى نجوت من كيبه نجوت به من داياز. ذلك تمين لنبعه. له في ذلك خطوات حسن الله. من. وله في ذلك اسريب حسن الله. من. وأعطاه الله عز وجل أسلحك مكنه من الوصول بها إلى قلبك وأعطاك كذلك أسلحك تقي بها نفسك وتحتمي منه بها سنقف مع ذلك في لقاءات قادمة إن قدر الله للبقاء واللقاء أقول قل هذا وأستغفر الله لمن أقول فاستغفره اللهم لنا نعوذ بك من الشيطان الرجيل اللهم لنا نعوذ بك من الشيطان الرجيل اللهم لنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم لنا نعوذ بك من النفس ونعوذ بك من نفسه ونعوذ بك من همزه ونعوذ بك من شركه اللهم لا تجعل له علينا سلطانا اللهم لا تجعل له علينا سلطانا اللهم لا تجعل له علينا سلطانا ولا نجعلنا من هزبه ولا نجعلنا من فرقه ولا نجعلنا من أهله اللهم سلمنا منه يا رب العالمين ربنا لنفوسنا تقواها سكها التخير ونزكاها أنت وليها ولماها اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهن ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جزهم بالاحسنه يا سعد اللهم ارزق عفوا واخراما اللهم يسر لمصارع وحس فيه اهل الطاعه وهدا فيه اهل المعاصيه وادعو فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اجعل غورنا في ارضنا فلا تول على شرارنا فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا حول لنا ولا قوه الا بك تجنبنا اي وتضرعنا اليه ان تسلمنا الىنا ان تسلم وطننا وان تسلم بنا انا وذريتنا في هذه البلاد وان تدنا لشعك في هذه البلاد اللهم يسرني كثيرا في سوق افتح له قلوب الناس اللهم اجلئ بالامه وازل الكربه واهدنا الى طريقك المستقيم اقول قول هذا فاستغفر الله لي ولكم قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان رسول الله اللہ اکبر تیامت اکبر لا سن الا